يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامة بئس الذفد المرفود ذلك من أن وعليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذن القرى وهي ظالمة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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي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 الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريته من ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير الله